will Muze وَمَا And we إِلَّا prayers a while j eigentlich analysis the laser message so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 فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَىٰ مَا اطْرُفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ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 وَمَا we have created the world and the earth and the world between them If we wanted to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 every soul is the death of the dead and we will feed you with لا يتخذونك إلا هزواً أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل I will give you my words so that you don't have لَوْ يَعْلَمُوا الَّذِينَ كَفَرُوا حِنَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل من قَبْلَكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ قُلْ مَن يَكْلَؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ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 قل انما انا لكركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ولا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 وَل قَدَآتَنَ إبَ رُشْدَهُ مِنْ قَبلَلُ وَكُنْ نَّابِهِ عَِمِين إِذ قَالَ لِأَبه وَقَوْمِهِ مَاهذِهِ التَّمثِيُ الَِّي أَن تُمْ لَهَا قالوا وجدنا We have found قال لقد كنتم them He في ضلال مبين قالوا or are you from the players? He said, Lord, your Lord is the Lord of the heavens and وَتَغْلاَهُ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ قَالُوا فَأْتُوا بِهِ عَلَى أَعْيُنِ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 قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعطوب نافلة وكلا جعلنا صالحين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 إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِنْ قَبْلُ فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ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 وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ وَعَلَّمْنَاهُ صَنَعَتَلَبُوسِ الَّكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيَحَ عَاصِفَةٌ تَجْرِي بِأَمْرِهِ إلَى الْأَرْضِ التي باركنا فيها وكننا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكننا لهم حافضين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 وأتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذالكفل كلهم من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وَذَنُونِ إِذْ لَهَبًا مُرَاضِبًا فَظَنَنَّ أَلَّنْ نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ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 فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى فإذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا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 لَكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصْبُ جَهَنَّمَ حَصْبُ جَهَنَّمَ أَنَأَنتُم لَهَا وَارِدُونَ لَوْ كَانَ هَؤُلَاءِ آلِهَةً مَا وَرَدُوهَا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 اولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الاكبر وتتلقاهم الملائكه وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا وَأَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَاهِ إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَا الصَّالِحُونَ Indeed, فِي is a blessing for a people who are faithful. And we have never sent إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري Or is it close or far from what مِنَ would expect? مَا he knows the truth of the word and he